حياتك لا تمل لها من ذنوب انتظر حياتك لا تمل ان ابن وانتظر لجل هذا يا باغي راي على الطاعه تبدل بدلها على الطاعه تبدل على, على الايمان تبدل على الاحسان قبل وقت فلا ينفع ندم ومعانا جل ندم ومعانا جل لحظه حياتك لا تمللها بنتضل لها حياتك لا تمللها من ذنب بنتضل لها هذا يا باغر بدلها هذا يا بغرى على الطاعة بدلها بدلها ولا تسلى وفرحة خافقك اولى بدلها ولا تسلى وفرحة خافقك اولى بدلها, بدلها وشد الحال وشوف الدنيا كم تحلى بدلها وشد الحيل وشوف الدنيا كم تحلى حياتك لا تمللها من اذنوب تضللها لجل هذا